أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ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 فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنْزِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطارا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 قَالَنَا حُرُّ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ timeline when Allahi hadakin, وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعً وَلَا يَغْوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِلِلَ a12e م مِمَ yam yajidu lahu min dun illahi an sarra wa qala nuhu rabb la tadhur 'ala ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تباه